موقع واحد, واحد السلف, السلف. www.sus.com www يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والأتمان للأكملان على خاتم الأنبياء وشيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه الطيبين الطيرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلىهم الدين ثم أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس فقه الجنائز وأحكام الجنائز وهذا هو الدرس الرابع وانتهينا من الحديث عن الغسل واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الكفن وعن الصلاة وعن حمل الجنازة والتباعي الخارجية مفهول ما في الخارجية ما فيه له ماشي قال الكفن حكمه يعني إذا قل لك ما حكم تكفين الميت ما حكم تكفين الميت قال حكمه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبيه وكفنوه في ثوبيه والأمر يفيد الوجود الأمر يفيد الوجوب طبعاً مشكل للناس يكفنوا لا يقوم مجموعة بتكفينه وفي حديث آخر حديث ذكرنا قبل ذلك لكنه غير موجود عندكم في الكتاب حديث روه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وسطره وليس المراد الإصراف والمغالاة المقصود بإحسان الكفن نظافة الكفن وكثافة الكفن لكون الكفن وافي وسطره أن الكفن يستر ونحو ذلك وليس المراد الإصراف والمغالاة لأن بعض الناس يظن إن إحسان الكفن أنني يجيب له كفن غالي أو أننا جبلوا كفاً المرأة جبلها كفاً حرير لا واستدلوا بحديث ضعيف أن الأموات يتباهون بأكفانه وهو حديث لا صح طريقة الكفاً أو طريقة التكفين ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائث بيض لونها أبيض سحولية يتقال سحولية أو سحولية لاتنين صح سحولية وسحولية نسبة إلى سحول وهي بلد أو قرية في اليمن وتقرأ بالفتح والضم والأشهر الفتح وطبعاً ديت اسمها موافقة حال يعني موافقة حال يعني لا يشترط أن الكفن يأتي من من اليمن لا دواب قدر إلا كده أن كانت السوب دي كان جاي من إين من اليمن يعني اسمها موافقة حال ليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها قميص ولا عمام إذن الحديث كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض سحولية من قرية في اليمن ليس فيها قميص ولا عمام وإذا دليل على أن القرى اللي بتصر على أن هم يعملوا قميص للرجل هذا خطأ في بعض الأرياف ما بيكفنوش الرجل في تلت أثواب لا لابد يعمل له إيه ها قميص نقول هذه بدعة لأن الحديث يقول ليس فيها إيه قميص المرأة اللي لا قميص المرأة اللي تعمل له قميص الرجل لا الأمر الثاني فيها بدعية عمل العمامة للميت إن في بعض البرض الأماكن لابد يعمم الميت يلفه على, على رأسه أشبه بالعمامة نقول هذا أيضا ليس من السنة لأن الحديث يقول ليس فيها قمص ولا إيه هم ثلاثة أثواب بس ثلاثة أثواب ده دي بضعة أخرى في حمل الجنازة تأتي ويكون تكفين الميت كالآتي إزاي بقى نكفن الميت قال أولا يؤتى باللفاء في الثلاثة وتجمر تجمر يعني تبخر بالبخور أو... <تصفيق> قال ويكون تكفين الميت كالاتي واحد ياتى باللفائف الثلاث وتجمر تجمر اي تبخر بالبخور او بالطيب يعني مش شرط بخور يعني لا يعني اتحط عليه طيب لما ثبت في الحديث إذا اذا جمرتم او اجمرتم الميت فاجمروه سلاسا بعد ما تجيب الثلاث لفائف تبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض. تحط الثلاث لفائف فوق بعض. زي الوراء الكراسة دي كده. تحطهم فوق بعض. الثلاثة فوق بعض. تطيبهم. تطيب الوجه والظهر. واخد بالك في كل اللفافة. وتضع الثلاثة فوق, فوق بعضهم. وهذا الكلام إن شاء الله الإسبوع الجاي بالتفصيل. هنشرح إن شاء الله الغسل والكفن عملي بإذن الله. لا لا مش اليوم. الإسبوع القادم. تبسط اللفيف بعضها فوق بعض ويجعل بينها الحموط وهو أخلط من طيب كالعنبر والكافور والصندل والمسك ونحوه يعني تحط برضو طيب تطيب الكفن إلا أن يكون الميت محرما فلا نقربه طيبا ولا نجمر ثوبه بالبخور لقول صلى الله عليه وسلم لمن مات محرما ولا تحنطوه وفي ولا تمسه طيبا المحرم ما يتحطش إيه؟ عليه طيب ولا في الماء اللي بتغسل أصلا يتحط طيب ثم يوضع الميت على هذه اللفائف مسترقان على ظهر ثم جاب الميت ثم حطه ها على ظهره في اللفائف دي كده pour세번ة يوضع الميت على هذه اللفائف مسترقان ثم يشد طرف اللفائف العليا على شقه الأيمن وطرفها الآخر على شق الايه الأيصر اخذ بالك يبقى اللي جه على اليمين نحط الجهة اليمين ثم على الجهة الشمال وفي بعض المسائل بيعكس يقول لك حط الشمال الاول وبعد اليمين ثم نفعل كذلك باللفافة الثانية اتحط الأول الاول تتحط كده ودي الثانيه كده وبعد كده نجيب الثانيه كده ودي قصادها كده كل اللفافه كل اللفافه يتلفف كل لفة بهذه الطريقه سنأتي بالكفن بالتفصيل العرض التسعين سنط والعرض المائة وخمسين سنط who will be able to do it in shallah who عند النساء ان شاء الله يكون الكلام ده برضو في إن شاء الله يكون في تعليم الغسل والكفن عملي عند النساء يعني في نفس الوقت بتاع الرجال هيكون برضو في اخوات ان شاء الله مع النساء لتعليم الغسل والكفن من الناحية العملي ثم نفعل كذلك باللفافة الثالثة ثم نعقد اللفاء اللفاء برباط مثلا لألا تنتشر وتتفرق ويراح ذنازل أربطها تحل عند الدفن يعني أنت بعدما خلاص تقفل كده على الميت بتيجي عند راسه وتقوم عمل رباط رجله وتقوم عمل رباط وعند وسطه تقوم عمل رباط عشان الكفن ما يتحلش من الشيل ونحو ذلك وأما بالنسبة للمرأة فقد جمهور العلماء إلى أنها تكفن في خمسة أثوار وقد ورد في ذلك حديثان الأول حديث ليلة الثقافية وفيه ضعف والثاني ما أورضه الحافظ في الفتح من حديث أم عطية في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فكفناها في خمسة أثواب وقمرناها كما يخمر الحي قال الحافظ وهذه الزيادة صحيحة, صحيحة الإسنات وعلى هذا جاء تفصيل الكفل للمرأة في كتب الفقه على النحو الآت المرأة بتزيد عن الرجل بلففتين يبقى الرجل ثلاث لفائف والمرأة كان خمسة طيب إزاي الخمسة بقى؟ أول حاجة إزارة الإزارة اللي هو أسفل البدن بيتلف على الوسط التحتاني ثم الدرع وهو القميص تتلبس أميص الراجل ما يتلبسه أميص ثم الخمار وهو الذي يغطي الرأس الراجل ما عندهش خمار ثم اللفافتان تدرج فيهما الميتة ويوضع بينهما الحنوط كما سبق بأنه في تكفين الرجل الوقت بيجيبوا بدل اللفافتين بيجيبوا حاجة اسمها الملس بيجيبوا حاجة اسمها الملس فنقول لا الملس دوت يتحط عوضاً عن اللفاف لكن ما نحطش إزار وقميص وخمار والفافتين وملس كمان وفي ناس كمان بتحط حت ستستان لا يبقى كده دخلنا في ستة سبعة دي بدعة دخلة في السنة لا السنة إزار وقميص وخمار والفافتين عايزين بقى نحط ملس يبقى نستغنى عن إيه عن اللفافة نشيل اللفافة ده بلان ونحط بدلها لإيه الملس واخد او يتحط مثلا اللي بيسموها الحته اللي هي او الحته الايه الستان لا الحته الايه الستان الدرع اللي هو القميص اه بس اتسمى درع لانه سابغ بيبقى طويل حاجه زي قميص كده بيتفصل بطريقه معينه النساء عارفين وان شاء الله هيوروني النساء المره القادمه ان شاء الله عبارة عن حتة قماشة وبتعملها كده بتفتح فتحة للراس وتأم تلبسها للميت واخد بالك بتبقى سبغة كده على, على جسد الإيه الميت زي الأميس كده ملاحظات الملاحظة الأولى يقدم شراء الكفن كفن الميت وما يقوم بتجهيزه على قضاء الدين ونحوها من مال الميت إلا أن يتبرع متبرع سواء كانت جهة عامة أو شخص خاص بتكفينه يعني هذا الكلام والله ما الصوت بقى لا يصل إلى النساء أنا مش مني دم السماعات فإحنا نحاول بقدر المستطاع إن إحنا نضم المكرفو والنساء يعني حاولنا التركيز بقدر المستطاع أول ملاحظة إنه شراء الكفن مقدم على الديون وقبل الوصية،, الوصية أول حاجة ننظر لها في فلوس الميت إن إحنا نجيب له الكفن إلا أن يتبرع متبرع لو أما أخو خلاص الكفن أنا أجيبه أو إن الحكومة صرفت له الكفن عن طريق مصاريف الجنازة الحكومة اللي بعتت له الكفن أو خد بالك أو إن واحد جاره جاب له الكفن وتبرع بالكفن خلاص ما في بأس المهم ايه اول حاجة تبدأ بها قبل التاركة وقبل الديون وقبل الوصية, وقبل الوصية هو ايه شراء الكفن إيه؟ لما خلص الباب اذا جاف نفسك سؤال ما قلتوش انا اسأل اذا لم يكن لا اكتب اكتب اللي يجي في زهنه سؤال يكتب لكن ما لا يقاطعن اذا لم يكن للميت اذا لم يكن للميت مال لتجهيزه فإنه يجب على من تلزمه نفقته كالأبوين والأبناء يفرض الميت فقير في الحالة دي نقول من المسؤول عن الميت من اللي كان يصرف عليه أبو ومه يبقى في الحالة دي أبو ومه يجيب له الكفن طيب ده هو ولاده اللي كانوا مسؤولين عنه يبقى ولاده يجيب له الكفن فإن لم يوجد افرض مالوش حد ففي بيت المال الدولة اللي تجيب له الكفن فإن لم يوجد فعلى من علم حاله من المسلمين لأنه فرض كفاية افرض الدولة ما بتساعدش الناس الفؤر دي يبقى أي واحد لابد يسمع عن الموضوع ده لابد يسارع يجيب الكافة زي ما الناس من أهل الخير عاملين كده في المساجد عاملين صدقات جاريا للأيه الأكفة الرجع أن الزوج يلزمه تكفين امرأته يلزمه تكفين امرأته وهو من العشرة بالمعروف والمكافأة بالجميع لأن في بعض المزايد يقول لك أن المرأة تجيب كفانها من فلوسها وجوزها مش ملزم أنه يجيب لها الكفان لكن الصحيح ان الزوج ملزم أنه يجيب لزوجته الكفان لأن العشرة إيه؟ من العشرة الحسنة ومن المكافأة بالجميع أربعة من الملاحظات يستحب في الكفن عدة أمور دي كلها مستحبات بق؟ طيب منها البياض وأن يكون ثلاثة أسواب في هنا برضو زيادة وأن يكون من قطن إن تيصر إذن الكفن أول, أول شيء مستحب أن يكون إيه؟ إيه؟ لونه أبيض لأن الحديث اللي سبق اللي احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاث أسواب بيضة وضحي. وقال كفنوا في, أمو... في موتاكم في البياض البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير ثيابكم أخذ بالك يبقى إذن المستحب أن يكون طب لو فيه لون تاني غلا بياض يجوز أو لا يجوز ها؟ يجوز لا بأس ما فيش مشكل لو جابوا للمرأة حتة ستان خضرة ها؟ ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة أن إحنا نستعمل الستان لغضة أو أي لون تاني لكن الأفضل أن يكون إيه؟ أبيض الأفضل أن يكون إيه؟ أبيض يعني ما نشقش الناس لو أن مثلا الناس جابوا كفاً بزيادة والإنة للأبيض كتير يبقى أن نستخدم الأبيض لإنة ما فيش أبيض كتير وفيها أخضر مع الأبيض ما نقول لهمش روحوا اشتروا أبيض رو أعطلنا أبيض لأن دي السنة نقول ماشي دي أفضل لكن السنة لم تلزم بالأبيض واضح الكلام الموجود يمشي الموجود يمشي إن يكون أبيض ويكون ثلاث أثواب ويكون من قطن لأن الحديث السابق بيض من كرسف سحولية من كرسف دي في رواية من كرسف يعني إيه؟ قطن طيب ما فيش قطن نجيب دبلان ما فيش دبلان نجيب أي حاج أخذ بالك قال ولو كفن في غير الأبيض لجاز ذلك يبقى جاز ومنها أن يكون أحدهما حبرة إذا تيصر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة يعني ثوب حبرة حبرة يعني الذي به خطوط والغالب أن هذه الخطوط من جنس الثوب نفسه يعني من جنس الثوب يعني الألم منه فيه الألم من, من, من, من الحتة نفسه القطعة بيضة والالقلم اللي فيها أبيض من القطعه لأن في بيبقى صوب الألم من غير القطعه زي الأطنية اللي الناس بتجيبها الايام دي بتاعه الرجال بتبقى القطنيه القلم بتاعها ليس من ايه من جنس الايه من جنس قطعه القماش المقصود بال هنا ان يكون السور من ايه من جنس من جنس الايه القماش طبعاً الأطنية التي موجودة الوقت يجوز التكفين فيها، لا يوجد مشكلة لو موجودة يتكفن فيها، لا بأس. شبها الأخوة، الأخوة اللي كانوا في الامتحان ولم الكتاب. والذي عنده الكتاب سنجيب له كتاب ثاني، يعني الذي عنده الكتاب لو, لو طلع من أول له جائزة ثانية. معك كتاب معك منها من المستحبات تبخير الكفن وتطييبه كما تقدم تطيب الكفن تطييب الكفن وتبخير الكفن هذا من المستحبات ومنها يعني من من المستحبات أن يكون الكفن سابغا ساترا جميع البدن لقول صلى الله عليه وسلم اذا اكفن احدكم اخاه فليحسن كفنا او فليحسن كفنه إن يكون الكفن وافي سابغ قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وسطره وتوسطه وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته واضح؟ إن المقصود أن يكون غالي خمسة من الفوائد إذا لم يتأسر السابغ وضاق الكفن عن سطر جميع البدن يعني افرد في بعض الأحيان ميت مد في مكان ومش لإله كفن وافي نعمل إيه؟ قال فإذا سطر رأسه وما طال من جسد يبقى نسطر من أول فين من أول فوق الرأس يبقى ما فيش مشكلة أن الرجل هالي تكون مكشوف يبقى لو ضاق الكفن نغطي الرأس وما فيش مشكلة إن تكون الرجل مكشوف واستدل بحديث مصعب بن عمير أنهم لم يجدوا إلا نمرة نمرة كساء مخطط كلمة نمرة يعني إيه كساء مخطط مخطط زي النمر نمرة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 إن الشهيد لا يشترط أن يكفن في ثوبه واخد بالك إن تكفين الشهيد في, في في ملابسه مستحب وليس بايه بواجب لان مصعب بن عمير مات شهيد واخد ومع ذلك كفن. ذلك كفن كفن في ثوب اهو في ايه في يبقى, يبقى تكفين الشهداء في ثوبهم مستحب وليس بإيه؟ وليس بواجب ستة إذا مات محرماً فإنه يكفن في ثوبي الذي أحرم فيهما يتكفن في ملبس الإحرام لما ثبت في حديث الذي وقصته الدب ومحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبي وفي رواية عند النسائي الذين أحرم فيهما يتكفن في ثوبي الذي إيه؟ أحرم فيهم وأما الشهيد فإنه لا ينزع عنه ثيابه بل يدفن وهي عليه لما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد زملوهم في ثيابهم طبعا مقصود بثيابهم الثياب العادية ليس ما زاد عليها يعني لو لابس حديد درع حديد لو لبس حاجة حديد في دماغه لو لبس جلد على البدلة العسكرية كل الكلام ده ينزع عنه المقصود الثوب اللي هو إيه الثوب القماش وليس الحديد ونحو ذلك فإذا كان عليه سلاح أو حديد أو جلد فإنه ينزع فإنه ينزع عنه يتشل عنه قال ومع هذا يعني لو كفلنا الشهداء في ثيابهم فيستحب أن يزيد على ثوبه ثوبًا آخر فوق ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير أهو حديث مصعب إن هم إيه زودوا على الثياب الشهيد يبقى, يبقى ممكن نحط فوق الشهيد لفة كما فوق ثياب الشهيد هو لبس البدلة العسكرية ومت ممكن نقوم لفنه كمان في, إيه؟ في, في ثوب أبيض أو في ثوب أغضر أو في أي شيء لا بأس بهذا واستدلّم حديث آخر أوّة حديث قتل حمزة قتل حمزة نقرأ الحديث وكذلك فعل بحمزة ورجل آخر من الأنصار فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أقبالت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تتشرف تشرف على القتل قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم فقال المراه المراه لان طبعا كان حمزه مثله مثل به فقال حتى لا ترى هذه الايه قال فتوسمت انها أمي صفيه فخرجت اسعى اليها فاضرجتها قبل أن تنتهي إلى القتل قال فلزم فلزمت فلز في صدري وكانت امراه وامراه جلده صبوره شديده قالت اليك لا ارض لك بتنهره تقول له اتركني عايز انظر فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك ف وقفت وأخ ثوبين مع يبقى هو لما شافها راح وقف لها وقف قدامها قامت لازماه في صدره قامت في صدره كده وكانت ش... عندها شدة فلما وجدت هذا أمت مطلع ثوبين أخرج الثوبين فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي اللي هو من؟ حمزة لأن صفاء عمية النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني مقتله فكفنه فيهما قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة يعني مثل إيه؟ مثل به فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له واضح الكلام؟ طيب الدليل من الحديث ده إيه؟ إن الشهيد هو حمزة شهيد؟ وكفن في ثوبه وأضيف إليه إيه؟ ثوب آخر إذن تكفين الشهيد في ثوبه واجب ولا مستحب؟ مستحب, مستحب. إيه؟ في ثوبه, مستحب. بقى في ثوبه إيه؟ مستحب وأن الزيادة على ثوبه لا بأس به الزيادة على ثوب إيه؟ لا بأس به تمانية. لا يشترط أن يكون الكفن جديداً من الشرط أن نحن نجيب كفا جديد بل يجوز أن يكفن في الثوب المغسول لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما فقالت عائشة إنه خلق ده أديم أديم بالي فقال إن الحي أولى بالجديد من الميت إنما هو للمهلة يعني للطراب للدود اخذ بالك اذا لا يشترط كفن يكون جديد ممكن لوحد عنده كفن قدمه غسله واخذ بالك يتكفن في عاد لا بأس قال النووي رحمه الله في المجموع واما الحرير فيحر فيحرم تكفين الرجل فيه فعش في رجل يلبس حرير لا في الحياة ولا في الموت واما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه لأنه يجوز لها لبسه في الحياة ولكن يُكره تكفينها فيه لأن فيه صرفًا ويُشبه إضاعة المال بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجميل للزوج قال أحمد رحمه الله لا يُعجبني أن تُكفَّن في شيء من الحرير واضح الكلام؟ إذن يا جزل المرأة تتكفِّن في حرير لكن دخلها في الأولى ليه؟ لأن ديه ضرر للمال لأن ديه إصراف طب لو كفنوها في في, في, الـ في, الـ في الستان الاخضر ده كنا بنقول الحرير يجوز واخد بالك في الستان الاخضر يجوز من باب اولى طب ال ال ال الستان الابيض الستان الابيض برضه يجوز يجوز من باب اولى, من باب أولى بل ها السنه قال 10 ومن البدع كتابة الآيات القرآنية أو كلمة التوحيد على كفن الميت أو تغطيته بها فهذا ليس من عمل السلف ولو كان خيراً لصبقون إليه ثم إن فيه امتهاناً لكلام الله بجعل غطاء يتغطى به الميت وده اللي بيحصل طبست لهم بغطيني النعش بشيء فيه آيات القرآنية وكل شواء بقى والكفن والنعش ماشي الأماشي تقع والناس تعتشيل وتحط فيه وبعد كلا أم كالفتينها أم كالكعينها ورمينها في, في النعش طب موضة امتهان للقرآن واضح فهذا أولا بدعة لأنه خلاف هذه السلف ثم إن فيه يعني قد يكون سبب لامتهان القرآن الملاحظة رقم 11 ما يتورد على ألسنة بعض العم بأن الموت تفخرون بأكفانين كلام لا أصل له وما ورد فيه من ذلك لا يصح. ما وردش أثر صحيح أن, الإيه؟ إن الموت بيت بيتباهوا بأكفانه المسألة رقم 12 اللي الحج محمد عايزها ودي مش مكتوبة عندك وتكتبها أنت بقى يجوز للشخص تجهيز كفنه قبل الموت أهو يجوز للشخص إيه؟ تجهيز كفنه قبل الموت الدليل إيه دليل ذلك حديث سهل بن سعدن سعدي. وفيه أن رجلا استحسن بردة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبس صلى الله عليه وسلم لابس بردة فراجل شفها فعجبته ها؟ أن رجلا استحسن بردة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اكسني إياها ما أحسنها قال له, قال له ما تجيب لي البردة ده تلبسها اكسيني إياها ما أحسنها فلامه الناس الناس لموه وقالوا ما أحسنت اللي انت عملته دي غلط ما أحسنت في هذا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا لها أو محتاجا إليها انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها هو محتاج لها ثم سالته وعلمت أنه لا يرد ما بيردش حد سائل واخد بالك ها قال له ما احسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا الي ثم سالته وعلمت أنه لا يرد لا يرد لا يرد احدا قال الرجل اني والله ما سالته لالبسها الراجل بيقول والله ما سالته ايه لألبسها أم العزل إيه إنما سألته لتكون كفني إنما سألته لتكون إيه كفني قال سهل فكانت كفنه فكانت إيه كفنه ويبقى فعلا الراجل ده تكفن في إيه في البردة دي طب الدليل إيه من هنا إنه هو أخذ البردة قبل ما يموت جاهز الكفن قبل ما يموت والحديث روح البخاري في فايدة هنا عملية بقى. فايدة دي أخذناها من الخبرة في هذا العمل ينبغي على من يتبرعون بالأكفان ألا يكثروا من الأكفان في المساجد حتى لا يتغير رائحة القماش وإنما يجعل مال في دكان ويؤخذ منه على حسب الطلب ودي نقطة مهم يأوي تلاقي مسجد مجمّع مسان يقول لك عندنا أكفان وقلما لما يأخذ أحد الأكفان فتفضل الأكفان محطوطة لغاية ما لقماشي يصفر ويتغير ويبقى دي مال إحنا الوقت بنهضر المال الكفن تلاقيه بمئة جنيه ولا حاجة أو أكثر ويتلاقي فيه عشرين كفن حوالي ألفين تلات جنيه مرميين في المسجد مش لقين حد يأخذه لا احنا الزكابة يقول إيه إن يتعمل المال مخصص في دكانه ولما نعوذ كفا لواحد فقير أو لواحد محتاج كفا نبعث أهل الميت الدكان يا جماعة اذهبوا من المجمع الإسلامي للمكان الفلاني اقطعوا كفا وإحنا نعمل إيه ها؟ نحاسب على الكفا يبقى إحنا جايبين الكفن لكن هتيجي تأخذ الكفا تلاقيها أصفر هتضطروا تغيره يبقى نرمي القوش ده واضح إخواننا الكلام ولا مش واضح فهذه نقطة جد بالخبرة من خلال التعامل مع هذه الأشياء ينبغي ألا يحصل نفتح باب السؤال سؤال واحد فقط لأن عشان لسا عندنا بابا هو كامل ها. طبعا فيش حد عنده سؤال كلام واضح أيوة أخي لا ليس هناك أفضلية في, في الباس الميت الأخضر أو في تكفي الميت في الأخضر بل الأفضلية للأبيض للأبيض, للأبيض. البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير ثيابكم الفصل الذي بعده حمل الجنازه واتباعها حمل الجنازه واتباعها اولا حكمه حكم حمل الجنازه يجب حمل الجنازه واتباعها يجب الحمل ويجب الاتباع وهو فرض كفايه فرض ايه كفايه فرض كفاية في الحمل وخلاف في التشييع فرض كفاه في الحمل وخلاف في التشهيع لقوله صلى الله عليه وسلم عود المريض واتبع الجنائز تذكركم الآخر عود المريض واتبع الجنائز تذكركم الآخر وهو من حق المسلم على أخيه المسلم لما ثبت في الحديث حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإجابة الدعوة وتشميط العاطس ثانيا ما المقصود باتباع الجنازة إجابة الدعوة المقصود الدعوة أي دعوة أما إجابة دعوة الوليمة فهذا واجب واجب عيني إجابة دعوة الوليمة واجب عيني إذا دعاك لوليمة يجب أن تلبي المقصود باتباع الجنازه يعني يتبع تتابع يعني قال أن يتبعها من عند اهلها ودي اول مرتبه وافضل مرتبه ان انت تروح تستنى الميت وهو بيتغسل تروح تقعد مع قرايب الميت قدام البيت قبل ما الناعش يطلع منين ها من البيت دي افضل مرتبه دي افضل مرتبه, دي أفضل مرتبة طيب الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في آخر المحاضر أول مرحلة ومرتبة أن يتبعها من عند أهلها حتى يصلى عليها أو يتبعها من عند أهلها حتى تدفن وذلك أفضل إنه يكمل معاه من أول أهلها الغيت فين؟ لغيتبة الدفن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة في رواية من بيتها كلمة من شهد الجنازة هنا بعد الجنازة حط قصون وكتب من بيتها دي رواية تانية من بيتها حتى يصلى عليها فله قراط صلى وما رحش دفن يبقى له قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين وفي رواية كل قراط مثل أحد يبقى دي ثواب عظيم جدا ان انت تحرص على الصلع الجنازة والدفن في ناس بتروح تصلي على الجنازة وتدفن يعني ما بيروحش عند أهلها ما بيروحش عند البيت نقول لا بأسة المم يلحق الصلع على إيه على لكن أفضلها أن أنت تدرك الجنازة منين؟ ها؟ من بيتها تدرك الجنازة من بيتها ثالثا حكم اتباع النساء للجنائز هل النساء يمشوا في الجنازة؟ عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز وإيه؟ ولم يعزم علينا وهذا يدل على أن النهي إنما هو نهي تنزيه فقط وليس للتحريم وقال الحافظ وبه قال جمهور أهل العلم لأنها قالت ولم يعزم لم يشدتش علينا يبقى دي نهي تنزيه عند جماهير العلماء وقال بعض العلماء النهي للتحريم وقولها لم يعزم علينا قد يكون ظن من أم عطية والصحيح أنه للتنزيه في بعض العلماء حرم إن المرأة تتبع الجنازة لكن الجمهور على إنه إيه؟ يكره يكره إن المرأة تتبع الجنازة بالك مكروه لكن طبعا إذا, إذا وصل الأمر إلى ارتكاب مخالفات شرعية كالاختلاط بالرجال أو كشف العورة أو الدعوة بدعوة الجاهلية أو النياحة أو نحو ذلك فعند ذلك نقول بالتحرين يبقى إذن حرام لكن إمتى نقول يقرأ إذا لم ترتكب مخالفة إيه؟ شرعية إذا ما كانش فيه محظور شرعي طبعا من باب أولى بقى إن النساء يصلين على الجنازة في المسجد ولا لا يصلين يعني يفرض النساء قالك لا إحنا نروح لغاية الجامع هنصل على الجنازة ومش رحين الطراب ها؟ جائز ولا غير جائز ها؟ جائز ما فيش مشكلة لا بأس ده إذا كان إحنا بنقول يكره إن هم يتابعوا الجنازة لغاية الطراب فيبقى من باب أولى إن هم إيه؟ إذا صلوا على في المسجد لا بأس بذلك رابعا فيما يتعلق بالسير بالجنازة في بعض الأداب بعض الأداب عند السير بالإيه بالجنازة الأدب الأول يجب الإسراع بالجنازة يجب الإسراع بالجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها عليه وَإِنْ تَكُنْ غَيْرُ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ طب المقصود بالإسراء إيه؟ إن إحنا نجري لا المقصود الزيادة على المشي المعتاد زيادة على المشي الإيه؟ المعتاد بحيث لا يصل إلى المشقة على الحامل وعلى المشيع على الحامل للجنازة وعلى الإيه؟ المشي... مش لايه الناس... الناس عادة تجري والناس تجري وراها لا يكون فوق المشوف أنت تمشي إزاي؟ لا زود الخطوة شوي بدون جاري بدون إيه؟ بدون جاري. يكون ماشي وسط يكون إسراع وسط لا تشق على الإيه؟ لا تشق على المشيع من الفوائد أيضا من الأداب إذا كان المتبع للجنازة ماشيا فإنه يجوز له أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها زود هنا بقى اضافه قريبا منها قريبا منها السنة نتة تكون قريب من الجنازه قريب من النعش ها يبقى ثاني اذا كان المشيع ماشيا اذا كان المشيع يمشي, يمشي فين بقى يمشي امام ولا خلف ولا يمين ولا شمال في اي جهه اراد يمشي أمامها يمشي خلفها يمشي عن يمينها عن عن شمالها بس بشرط يكون إيه؟ قريباً منه وأما إن كان راكبا فإنه يسير خلفها الراكب يسير خلفها. لما ثبت في الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها ولا شك أن المشي أفضل من الركوب لأن هذا هو المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم المشي أفضل من إيه؟ ها من الركوب طبعاً المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمام الجنازة عند بعض العلماء لأن اسمها تشييع, اسمها إيه تشييع وفي حديثة عايزين تكتبوه, تكتبوه في صحيح سنن أبي داود عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابه وهو في جنازه فابى ان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بدابه وفي ايه وفي جنازه فأبى أن يركبها فلما انصرف اوتي بدابه فركبها لما فرغ من من ها ركب ايه ركب فقال صلى الله عليه وسلم ان الملائكه كانت تمشي فلم اكل لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ركبت ان كانت تمشي فلم اكل لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت طيب زين علمنا اين يمشي في الجنازه إذا كان ماشيا من يقول ها يمشي فين امامها او خلفها او يمين او شمال بس بشرط قريب منه طب الراكب انت راكب توك توك وبتشاع جنازه اه تمشي خلف الجنازه ماشي المشي بلا شك افضل, بلا شك أفضل. والمشي خلفها افضل من يمشي ايه أمامها. لا ليس كل الجنائز الشرط إن ملايكة كانت تمشي فلم أكل لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبتوا خامسا حكم القيام للجنازة انت قاعد في دكانك وجنازة معدية أو في, ماشي ماشي قاعد في مكان وجنازة معدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضعك ما معنى حتى توضع؟ قيل حتى توضع على الأرض حتى توضع على الأرض عن الأعناق يعني الناس اللي شايلينها إيه؟ يحطها على الأرض وقيل حتى توضع في اللحد لما تدخل إيه؟ القبر الناس اللي عند القبر يفضلوا وقفين لغاية ما الجنازة تنزل على الأرض اللي عايز يعود يعود واضح الكلام في الحديث هنا قال إذا رأيتم الجنازة في إيه؟ فقوموا له يبقى جنازة معدى عليك وانت قاعد في المحل بتاعك تعمل ايه تقوم وفي بعض رؤى قال لك ان الحديث ده منسوخ واضح؟ يعني كان الاول القيام للجنازة وبعد ذلك ايه ترك القيام للاجنازة مش شرط تقوم بقى هيجي الوقت يا شيخ معامل وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله إنها جنازة يهودي مش نصران كمان يا حاكم حم Learning يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا إذا رأيتم الجنازة إيه فقوموا وفي حديث آخر قيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا, أليست نفسا قال الحافظ وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال هذا إما أن يكون منسوخاً أو أن يكون قام لعله وأيهما كان فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي انتهى, انتهى من كلام الشفعي وغير وأشر بالترك إلى حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد أخرجه مسلم قام للجنازة ثم قعد, قعد قلت ثم رجح الحفظ أن الأمر للندب بقرينة قعوده كما ثبت في حديث علي ونقل, ونقل عن ابن حزم أن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي قلت المصنف يعني وقد ثبت الأمر بالجلوس في مراه الطحوية عن إسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام قد أمرنا بالإيه؟ بالجلوس بعد القيام خلاصة الكلام إن لو جنازة معدية عليك أنت بالخير ان شئتها قمت وإن شئتها جلستها وإن الجمهور على ان الـ الـ الأمر نسخ الأمر إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقام مع الصحابة ثم ترك القيام للإيه؟ للجنازة ثم ترك القيام للإيه؟ للجنازة. يبقى الأمر في ساعة إذا قمت لا بأس إذا ما قمتش لا بأس واضح الكلام؟ القمر الخام ما هو نسخ أنت مش معنا هو قال قوموا قوموا وبعد كده النبي ما قامش فلما يقول لك قوم وهو ما يقومش يبقى دليل إيه الحكتين إما أن ينسخ وإما أن إيه؟ مستحب وإما مستحب ما هو لما يقول قوم وهو يقعد في بعض الأحيان يبقى دليل على إيه على إن الأمر ليس للإيه للوجوب الأمر الاستحباء واضح الكلام؟ ملاحظات وتنبيهات لا يجوز أن تتبع الجنازة بما يخالف الشريعة فلا تتبع الجنازة بالنياحة ولا تتبع بنار فعن عمر بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا ميت فلا تصحبني نائحة ولا نار لا تصحبني نائحة ولا إيه؟ نار كالبخور والمجمرة ونحو ذلك طب لو احتجنا نحن نشغل قلوب عند الترب قلوب قلوب يجوز لا بأس واضح الكلام لا بأس وثبت نحوه مرفوعا من حديث أبي رايرض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار لا تتبع الجنازة بإيه؟ ها؟ بصوت ولا نار وفي إسناد من لم يسم في جهول فيه ولكن قال الشيخ الألبين رحمه الله لكنه يتقاوى بشواهده وبعض الآثار المرفوعة الملاحظة الثانية من البدع رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة وقراءة الآيات وبعض الأناشيد فمن ذلك قراءة البردة أو دلال الخيرات دي كتب صوفية كتب صوفية البردة بتاعت البصيري ودليل الخيرات وهو دليل الضلالات مش دليل الخيرات كتب صوفي البرضة فهي أعظم الخلق يا من ألوذ به وي... وي... ومن جودك ومن فيض جود علمك ومن... ومن... في... علم اللوح والقلم أخذ بالك يعني جزء من علم النبي صلى من علم اللوح والقلم والعيز بالله فدلائل الضلالات أو البرضة دولت من كتب الصفي أو الأسماء الحسنى ان يقول يقعدوا يقولوا الاسماء الحسنى وهم ماشيين في الجنازه أو بعض الباد يقول لو اديلك الله يا دايم هو الدائم ولا دايم الا وجهه او لديم الا الله دي كلها من البدع او قولهم استغفروا له يغفر الله لكم ابن عمر في يوم كان ماشي في جنازه فلو بيقول ايه لا واحد بيقول ايه غفر الله لكم قال له لا غفر الله لك هم رد عليه قال له لا غفر الله لك لانه مبتدع مبتدع لو كان خيرا لسبقونا إليه كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم الفاتحة على روح فلان أو غير ثالث أو في زمننا اللي إحنا فيه وحدوه واخد بالك فكل دي من الضلالات ومن البدع و و و و ويدخل في النهي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا, ولا نار فرفع الصوت عند السير بالجنازة حتى لو بالذكر هذا من البدع وفي حديثة ورد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز قال الشيخ الألباني رحمه الله وأقبح من ذلك الأقبح ما من الكلام الذي ذكره كله تشييعها بالعصف على الآلات الموسيقية زي الجنازة العسكرية ماشيين يدربوا بالطبلة ويدربوا بالبتاع اللي في ايديهم دي طبعا يعني من التشبه الممقود بالكافرين والعزو بالله وأقبح من ذلك لا حسني مش هتعمل له جنازة عسكرية ده إسرائيل من حق إسرائيل اللي هتكرمه إسرائيل عرضت النهاردة في جيزة اسمها جيزة إسرائيل السنوية الجائزة دي بي بيزعاف إسرائيل في شهر يناير لاحسن وأعظم الشخصيات اليهودية واللي بتخدم إسرائيل فهم السنة دي عاملين حاجة جديدة إن مرشحين مبارك كأكبر وأحسن وأعظم شخصية خدمة اليهود وده أول مرة تحصل في تاريخ إسرائيل كله إن ممنوع يترشح للجائزة ده عربي ولا واحد غير يهودي غير إسرائيلي إلا مبارك إلا مبارك هو دي اللي فعلاً ووقع على اختيار اليهود ان هو يترشح لجيزة إسرائيل السنوية اللي هتتوزع في شهر يناير قال لك حتى لو كان في السجن لسه أو كان مات هنوزع له توزيع شرفي وقد قال لك ونعمله احتفالية غيابية زي صلاة الغائب كده هيعملوا لهم إيه؟ توزيع جيزة مبارك غيابية قال لك لحكتين الحاجة الأولى ان مبارك تمسك بشدة بمعاهدة السلام مع إسرائيل ودي كانت أكبر خدمة لإسرائيل بالك الحاجة التانية ان قدم خدمات جليلة وعظيمة لإسرائيل لم يقدمها أحد بالك الغاز بس بتاع إسرائيل أربعين في المية من غاز إسرائيل شوف تخيل دي أربعين من غاز يعني لو تسحب الغاز المصري من هيموت هيموت الغاز المصري لو تسحب من إسرائيل إسرائيل بتتمسح من على وجه الأرض أربعين في من غاز اليهود اليهودي كده يبقى مختصب البيت الإسرائيلي ومتوصل له غاز مجانة والغلبة بتوع مصر وقفين يستنوا الأنبوبة متمانية جنو ومع عشرة جنيه إن لله وإن إليه راجعوا ولذلك اللي بحصل له دوة دي دليل على إن فعلا يعني الرصد بتاعه كان يعني كبير كبير عند الله سبحانه وتعالى كده وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ لأن راجل أعزّى اليهود وأذلّ شعبه شفت خيال دي واحد أعزّي اليهود, أعز اليهود وأذلّ شعبه فماذا تنتظر فهو مش يتعامل له جنازة عسكرية ولو تعاملت مش هلا أحد يمشي فيه غير الشوات الرعب تقع بتقع الجمل والحمير هما دول اللي يبقوا معاه وأقبح من ذلك تشيعها بالعزف على الألات الموسيقية أمامها عزفاً حزيناً كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية زي الجنائز العسكرية تقليداً للكفار والله المستعان ثلاثة من الملاحظات اعتقاد أن الجنائز إذا كانت صالحة خفى ثقلها على حمليها اعتقاد فاسد لا أصل له يقول لك شوف يا أخي الجنائزة خفيفة شايلين كإني مش شايلين حاجة لا دله لها دعوه بصلاح ولا بطلاح لبس حسن خاتم ولا لا بترجع ل للجسم نفسه إذا كان جسم خفيف أو جسم ايه ثقيل واخد بالك فالثقل والخفه لا دخل له لا في الصلاح ولا في غير الصلاح اربعه قال ابن قدامة فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهه افرد انت في جنازة وفي منكر تعمل إيه؟ قال أحدهم أن ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقاً لباطل يعني أنت لقد تريح مكان والمكان ده بيلقنه الميت وبيعمله الكلام ده كله من البداع انت تعمل, ايه؟ أنت تعمل إيه؟ ما تروحش جنازة؟ لا أنت تروح وتعمل إيه؟ ها؟ تنكر المنكر تزيل ال إيه المنكر اتنين ونختم بها قبل الأزان يرجع لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرتي على ترك ذلك الأفضل أنه يعمل إيه؟ ينكر الأفضل أنه إيه؟ ينكر المنكر ويتبع الجنازة ولا يترك حقاً لباطل. حقاً لباطل إن شاء الله هنكمل الصفحة الباقية بعد الأزان مباشرة بإذن الله تعالى فضل عمي <تصفيق> فهلا <تصفيق> الله أكبر الله من الملاحظات التي ذكرها المصنف قال خامسا من المنكرات كذلك خمسه من المنكرات حمل أكاليل الزهور وصورة الميت امام الجنازه ودي بتحصل في بعض الأحيان في جنازه اللي بيسموه فقيد الشباب لما يكون شاب يقوموا جايبين الايه جايبين نخل وزهور وحاطينها على الايه على النعش وصورة الايه وصوره الشاب وهذا من البدع سته ومن المنكرات نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين ولا أصلى لهذا المعنى الميت يدفن في بلد إلا إذا احتج إلى نقل الميت فلا بأس فلا بأس أن يدفن في بلد الأرض لكن إن إحنا ننقله في بلد عشان يبقى جنب الناس الصالحة واخد بالك فهذا من البدع ومن المنكرات تزيين الجنازة وحمل الأعلام أمامها وكتابة الآيات القرآنية فوق خشبة الجنازة ووضع العمامة على الخشبة وكذلك إكليل العروس إذا كانت بكرة كل دمن البدع ومن المنكرات كذلك زبح الزبائح عند خروج الجنازة عند عتبة الباب يوم جايبين خروف أو, أو, أو, أو جموسة أو إيه دبحينها والنعش طالعا واعتقادوا بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل البيت يعني بجيبوا الجموسة كأنها إيه؟ عتاءة لثلاثة هيموتهم فبيفكوا رأب الثلاثة برأب الجموسة واخد بالك هذا من البدع هذا من البدع طيب لو إنهم بعد موت الميت وبعد تشعي الجنازة دبحوا دبيحة ووزعوها صدقا للفقراء لا بأس لا بأس بهذا واضح لكن إن هم يتبهوا عند النعش لا أو يعتقدوا إن دية بتنقص ثلاثة من الموت لا هذا اعتقد فاسد لكن لو عملوها من باب إطعام الطعام عن الميت كصدقة لا بأس بهذا ومن المنكرات حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز دي طبعا مش موجودة في بلدنا ومن الأخطاء تعمد حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب والبدء باليمين إذ لا دليل على ذا إنت عايز تشيل الجنازة شيلها من يمين من الشمال من الأمام من الخلف ليس هناك أثر يدل على أفضلية هذا على ذاك ومن الأخطاء التزاحم على النعش تبص تلاقي الناس إيه بتشاكل على إيدين النعشة عشان كل واحد يشيل هو بلا شك طبعا أن, إن الحمل الجنازة له فضيلة لكن ما نعرفش الفضيلة دي إيه لكن بلا شك إذا كان المشيع له أجر ما بالك لإيه الحامل نفسه هيبقى له أجري برضو أجري عظيم يعني إيه بيعبيروا إيبقى أبي سبوه يعني هناك ومن الأخطاء الإبطاء في السير بها إن تلاقي ناس ماشيين يعني ماشية عجيب حتى الناس كانوا دايما لما يلوح النشاط يقول له انت ماشي في جنازه وعلى ان خلاص اللي في اذان الناس ان المشي في الجنازه المفروض يكون ماشي بطيء لا احنا قلنا الاسراع بالجنازه والايه السنه بشرط الا يسرع اسراعا يشق على المشيع ومنها الخطوه العسكريه البطيئه امام جنائز العسكريين وكذلك حملها على حرب على عربه المدفع حمل الجنازه على عربيات هذا بدعه بدعه وتقليد للكفار لأن السنة حمل الجنازة والتعاظ بالجنازة لكن عشان الجنازة تتحط على عربية والناس تمشوا وراها يبقى فين للتعاظ ولا فين العبر إلا إذا كانت ستسافر إلى بلد أخرى, أخرى يعني يصلى عليه الشربين ويدفن في بلد جنب الشربين فاضطرنا أن إحنا نحط الميت في, إيه؟ في عربية إذا عربية تكفالت اليتيم والناس تركب عربيات وتشيع الجنازة لكن يبقى الجنازة مثلاً في, في, في مسجد قباء وراحة الديفن والهم جايبين عربية تكفل ونحط الجنازة فيها لا هذا من البدع هذا من السنة حمل الجنازة السنة حمل إيه؟ إيه الجنازة إيه؟ قائد جيش يتشيع زي إيه واحد عادي يعني لما يركب على رابط المدفع يعني ده هتعمل له إيه يعني عند ربنا كل دي بدع كل هذه الأشياء بدع الإشارة بالإصبع السبابة عند مرور الجنازة وقراءة صورة الفاتحة لا أصل له في الشارع الناس لما بشوفوا الجنازة الوقت بيقوموا أيمين وقوموا عملا صبيعهم كدو يقولك لا أشهد أن لا إله إلا الله إن إلا الله إلا هذا ليس من السن القيام قلنا في خلاف عايز تقوم أو ما تقومش دي شيء آخر. فالقيام للجنازة ثابت في السن لكن أنت تعمل صبعك لا لم يثبت في الآيه لم يثبت في السن من الأخطاء اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها يعني قال لك أن واحد مثلا جنسته كان رجل موالدي مثلا فكان بيروح مولد الشربيني فلما جنسته تيجي طلع كلا من عند جمع الشربيني تقوم وقفه شوي عشان تودع الشربيني قبل أن يتمشي واخد بالك هذا الاعتقاد فاسد هذا الاعتقاد فاسد وهذا ضلال ومن المخالفات أو مثلا بعض الناس يعتقد أن الجنازة لما تجي عند بيت الميت تقف شوي عشان تودع أهله من تحت يبقى مثلا أولاده وقفين في البلكونة كأنهم بشوروا للريس واخد بالك فيعود با يودعهم تحت شوي كل الكلام ده برضه لا فاسد ومن المخالفات الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عاقي بدفن الميت عند القبر الرساء إنه واحد يقعد يوم يقول قصيدة أو ناس تقعد تتكلم في الجامع زي للأسف ودي, ودي البدعة دي بدأت تنتشر الأسف شربين إنه لما يكون في جنازة في الجامع تلاقي الناس جايين قبل, قبل الجنازة بإيه قبل الظهر مثلا بساعة ولا ساعتين ولابد يجيبه الشيخ يعود يتكلم الشيخ يعود إيه يتكلم والشيخ يخلص وخش شيخ تاني يتكلم وخلص وخش شيخ تاني يتكلم لا كل دي من البدع وواحد يقول لك امال قرايب الميت يقعدوا يعملوا ايه يقعد يدعي له او يتوبوا الى الله اذا كان واحد فيهم بيشرب سجائر ولا مصليش. يغتنمها فرصه يقعد يتوب الى الله احبالك لكن احنا نجيب واحد يتكلم لا دي من مش من السنه ايه التذكيره بس ما عدا من المداومه ان احنا لو وجدنا اهل غفله ومعهم واحد من الدعاء يعني افرد جد بقدر الله إنه واحد قريب واحد دعية مات والدعية موجود بقدر الله في المسجد والناس قاعدة ناس غافلة ما بتصليش فآه يغتنم الفون صعود يذكر لكن تبقى شيء راتب شيء راتب أول ما الميت ييجي الجامع يتصر على الشيخ فلان والشيخ فلان وتعالى عشان تقول إيه تقول تقبل للميت لا الكلام ده لا مي مي وللأسف أما نقول لك للأسف بدأت تنتشر في بعض المساجد عندنا والكلام ده بنحد منه يعني الكلام ده بنحد فيه بعض الإخوة بيشاركوا في الأمر دي لكن هم وعدهم أن هم لن يشاركوا إلا عند الحاجة وقت بالك أنا لما أطلب في هذا أنا لا ألبي هذا الأمر أقول لي يا جماعة أنتم تعودوا تدعيلوا فقط لكن لا أتكلم في المساجد قال هل يغطى الميت أثناء حمله يعني النعش اللي بنشيل في الميت عندنا طبعا النعش متغطي ولا مش متغطي متغطط. في بعض البلاد مش متغطي زي مثلا لما تشوف في السعودية وهم بصلوا على الميت لايه الميت محتوط على خشبة كده وخلاص والميت بارز وظاهر فقال أما الرجل فلا يسن فيه هذا الراجل ما يتغطاش الراجل ما يتغطاش أما الميت أما الرجل فلا يسن فيه هذا وعلى اسمه قاله لا يسن تغطية بل يبقى كما هو عليه لأن فيه فائدة للطعاظ أما المرأة فلا بأس بذلك لأن هذا أسطر لها والله أعلم وجماهير السلف على أن نعش المرأة يغطى نعش المرأة يغطى أما الرجل فلا يغطى قال ابن قدامة يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت مش تلاقي الناس مشى في الجنازة قاعدين يكالونه في الدنيا واحد مسك سجارة والتاني مش عارف قاعدين لك في ايه والتاني تقول له شفت المطش بتاعي مبالح النتيجة كاية كذا كذا لانتوا مشين في جنازة حاجة عجيب فالشاهد من الكلام ان ينبغي ان مشيع الجنازة يمشي متفكرا متعظا وتخشعا يبص للناعش كده ويشوف الميت دوات اللي كان بروحه ويجي وكانت عنده صحة وعافية وكانت عنده أمال وطموحات في الدنيا وهو الآن جثة هامدة جثة هامدة في نعش وبعد ذلك سيدفن وبما يصير إليه الميت ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك ولا يضحك وطبعا من أولى للطعاظ أن يحافظ على الصلاة أنت تلاقي في زماننا حاجة عجيبة تلاقي الميت بي بي بيتصلي عليه واخوه واقف بره شفت شفت الخذلان وصل لدرجه ايه الميت بيتصلي عليه في الجامع واخوه واقف بره الجامع ما بصليش رافض ان هو لربنا سبحانه وتعالى فلا بد نغتنم الفرصه ان الناس ديت لابد ان تذكر ان انت تقول له يا اخي مهما فررت من الله ستدخل رغم رغم عن انفك الى المسجد وتلاقيه واقف قدام الجامع يشرب سيجاره وعبال ما الجنزة تطلع والعزبالله دية الفوائد او الملاحظات اللي في هذا الباب إننا توقف عند هذا القدر يبقى لنا باب الصلاة على الميت وباب الدفن وباب التعزية إن شاء الله تلات دروس بإذن الله تعالى ودرس العملي درس العملي هيبقى ان شاء الله مغرب الأربعي القادم يوم الأربعي القادم بعد المغرب يعني هنخلص دلوقتي كلا ونصلي المغرب ونبدأ درس الايه درس الغسل والكفن عملي للرجال والنساء يعني فيه ان شاء الله درس للرجال عملي وبرضو في في مصلى النساء ان شاء الله الأخوات سيعقوموا بالدرس عملي بإذن الله تعالى يوم الأربعين القادم بعد النوم أحد عندي سؤال قبل أن نجاوب على أسئلة الوراقية اتفضل أخي ايه ايه وانت ماشي في الجنازة وإنت ماشي في الجنازة إمشي تدعي للميت في سرك يعني وإنت ماشي في الجنازة بتعمل حكتين الحاجة الأولى للطعاز اللي أنت بتبص للنعش وتبص المقال للإنسان الحاجة التانية أن أنت بتدعي في سرك تدعي في نفسك تدعي أن ربنا يغفر له ورحمه تدعي أن ربنا يرحمك إذا صرت إلى ما صار إليه تدعي أن ربنا يثبتك حتى تلقاه على طاعاته إلى غير ذلك المهم كل اللي أنت عايز تعمله فين؟ في نفسك وفي سرك ال... دي الكلام ده هنقوله في التعزية مسألة الاجتماع عند أهل الميت إيه الضابط فيه وإيه المشروع وإيه غير المشروع نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل غيره وإحنا عايزين في, في الدرس النهات التذكرة على المقابر مع عدم المدومة عليها لبأس التذكرة على المقابر مع عدم المدومة عليها لبأس الدعاء, في سراً الدعاء سراً إذا أنت عند المقابر استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وكل واحد في نفسه ويتجه للقبلة ويدعو كل واحد مع نفسه لكن إذا رفعت صوتك أحياناً بالدعاء من باب تعليم الناس لا بأس لكن ما عدم المداومة على ذلك لكن واحد يقول ونستأمن هذا من البدع واحد يدعي ونستأمن هذا من البدع وليس من السنة ها؟ اتكلمنا عنها الموعظه قبل الجنازه ليست من السن المدوم عليها ليست من السن طيب يقول واحد حلف او واحده بتقول واحد حلف على زوجته بالطلاق بالثلاثه ألا تاخذ حاجه من امها ولا تأكلها وبعد ذلك جاءت الام واكلت منها وعلم الزوج فماذا عليها بالنسبة للأسئلة الطلاقة احنا بنجيب شفاها غير من الشخص إن الشخص نفسه يسأل يعني إيه حلف على بالطلاقة قال لي إيه؟ قال لي على الطلاقة قال لي على الطلاقة بالتلاتة من توcked من أمك حاجة ولا لو خدت من أمك تبقي طالق بالتلاتة في فرق ب港عبين لو قال على الطلاق من تواغد حاجة من أمك غير لما يقول لها لو خدت حاجة من أمك تبقي, إيه؟ تبقى طالق بالتلاتة واخد بالك فالأخت يعني هو صاحب المسألة يسأل بنفسه عشان نستفسر منه في هذا الأور ممكن يكون الطرق يقع وممكن يكون عليه كفارتين يمين, يمين لأنه حيل في النوم ما يشوغده وما يشوكله فهي أخادت وكالة يبقى عليه كفارتين كلام ده لو سمعنا منها أنه هو قال علي الطلع لكن شيء آخر لابد نسمع من الشخص نفسه بنت خرجت إلى الصلاة مع مجموعة من النساء وأحرجت أن تقول أنها حائط كان علىها الدورة وصلت معهم فما كفارت ذلك كفارت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر لأنها ارتكبت ذنب ارتكبت معصية أنها صلت وهي حائط وهذا لا يجوز فيجب عليها أن تتوب وأن تستغفر أما كفارة فليس عليها كفار ليس عليها كفار عائلة لم تخرج زكاة رمضان هذا العام فهل يخرجونها الآن؟ إذا كان تقصد زكاة الفطر فنعم يجب أن تخرجها الآن إذا كانت تقصد زكاة الفطر يعني أصداء زكاة رمضان يعني زكاة الفطر إن هم كانوا ما يعرفوش ان فيه حاجة اسمها زكاة فطر أو رحت عليهم نومة فمعرفوش طلعوا زكاة الفطر أو كانوا مسفرين فما طلعوه زكاة الفطر نقول نعم زكاة الفطر تبقى في الذمة ولا تسقط إذا كانوا على جهل فلا اسم عليها وإذا كانوا على علم فهم آثمون يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى لكن يجب أن تؤدى زكاة الفطر وهي صدقة من الصدقات إذا كانت بعد الصلاة إذا كانت زكاة مال فمن باب أولى تبقى في الزم زكاة المال يجب إخراجها لأن حقها لأنه حق متعلق بالفقير فهي كالدين يجب أن يؤدى فوى دين لله ودين الله حق أن يقضى فسوأ زكاة الفطر أو زكاة المال هل الحالف على المصحف حرام؟ الحالف على المصحف جائز الحالف على المصحف عند جماهيل العلماء جائز لأن الذي يحلف على المصحف لا يقصد جلد المصحف مش أصده الورق مش أصده الجلدة هو أصده أيه؟ أصده المصحف كلام ربنا أصده المصحف اللي داخل المصحف يشب Comput chill град في حض mel district وقال أقسم بكتاب الله أو أقسم بهذا المصحف وأصده الجلدة دي لا يوجدش حد أصده كده أبدا لكن هو أصده إيه المصحف أصده إenza المصحف اللي هو كلام الله فهو يقصد كلام الله فكلام الله صفة من صفات الله في كلام الله صفة من صفات الله فيجوز الحالب بالله وبأسماءه وصفاته لو واحد قال له عز جلال الله وحياه ربنا ايه لا باس فهو لما يقول المصحف والمصحف يقصد الكلام يقصد كلام الله فلذلك جمهور العلماء على ان اليمين على ان الحرف على المصحف جائز ومنعقد منعقد اليمين على المصحف جائز ومنعقد حتى لو, حتى لو كان صادقا حتى لو كان صادق ولو كان صاد او لو كان كاذب هو اذا حلف على المصحف إذا كان كاذبا فهذا آثم وإذا كان صادقا فهذا جائز فهذا إيه جائز وإذا خالف اليمين كفر كفرت منه يعني قالوا المصحف الشريف معدت مكلم فلا وكلموا عليه كفر عليه كفر إيه لا ما وردش إلا عن قلة قليلة لو كان ورد قلة قليلة ما كانوش بيحلفوا بالمصحف حكم المرأة التي تذهب للمسجد للصلاة على زوجه قلنا بأن المرأة يجوز لها أن تتبع الجنازة ولكن مع الكراها الكلام ده إذا كان إلى القبر لحديث أم معطية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا فجماهير العلماء على أن اتباع المرأة الجناز مكروه وليس محرم إلا إذا اقترنا به محرم يعني كشف عورة نياحة اختلاط بالرجال غير ذلك فيبقى فعلا اتباع المرأة للجنازة محرم لكن افرد السيد تالت طبعا انا اروح الجامعة بس انا اروح الجامعة اصلى على الزوم اروح الجامعة تصلى على ابوها لا بأس لا نمنع المرأة لو النساء جوم من المسجد للصلاة على الميت لا بأس بها السؤال بقى الطويل دوت انا مش مركز فيه يعني نقرأه ونجيب عليه المرأة القم السؤال ولا شاك ولا ايه شاء الله المرة القادمة وارجو الاختصار في السؤال يعني يا ريت السؤال يكون مختصر حتى نستطيع ان نجيب عليه ان شاء الله المرة القادمة باذن الله تعالى قبل المغرب درس الجنائز الصلاه على الميت وبعد المغرب الدرس العملي بإذن الله تعالى الغسل الكفى عمليا للرجال ولمساء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته